Surah Al-Bayna Artinya bukti Terdiri dari 8 ayat A'udhu Billahi Minash-shaytanir-rajim Bismillah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 راسمنا من الله يسطو صحف مطهره فيها كنتم قائما ومن تفرق الذين انتم كتابا بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّانِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَنِيَةِ تَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِ مِنْ تَحْرِ من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه